أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وتضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القر لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا جَزَاءٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَقَشَرُهُمْ فَزَادَهُمُ الإِيمَانَ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فانقلبوا بِنِعْمَةٍ من الله وثضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو ثضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا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 ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليدع المؤمنين على ما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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبئاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت يديكم وأن الله ليس بظلام للعبير. فالذين قالوا ان الله عهد الينا قالوا إن الله عهد إلينا. ياتينا بقربان تاكلو قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا ذل الكتاب لا تبين انه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا خبيث ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إِنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولل الباب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 ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا منوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتكف عنا سيئاتنا وتوفنا على بر. ربنا وأعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وانزوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا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 خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبراد وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله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 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع فإن خفتموا ألا تعزلوا فواحدة نوما ملكة ايمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآ صدقاتهن نحلة، فإن طبنا لكم شيئا منه نفسا، فكلوه، فكلوهني أم وَلَا تُوتُ تُتُسُفَى. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن نستم منهم رشدا, نستم منهم رشدا فادفعوا اليهم ولا لهم ولا تاكلوها اسرافا وبدار من ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكل بالمعروف فإذا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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصدون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظل فيعين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 ولد، يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيينَ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَتَنَ وَلَهُ أَخْنَ أُخْتٌ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 وصية من الله والله عليم حريم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وَمَنْ يَقْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَذَّ حُدُودَهُ نُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَاللَّاتِ يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ وَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰ النَّالُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مَسْبِيلًا وَاللَّذَانِ يَتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَزَالُوهُمَا فَإِنْ تَبَى وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَازِرَ الرَّحِيمَ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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاب نليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى فعسى أن تكفه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن ردتم استبدال زوج مكان زوج 124. فلا تأخذوا منه شيئا 125. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا حرمت عليكم وأبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات اللخ وأمماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الأرض وأممات نسائكم وردائكم 119. التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 110. وحلائل أبنائكم الذين من أصطابكم وَأَن تَجْمَعُوهُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق الله العظيم